بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا, بالحق وتواصوا بالصبر